لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم لعم. وبيع المعدوم بيع غرر ولأن تحريم بيع الثمره قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها فلا يجوز بيع الثمره قبل خلقها ولا بيع الماء عد العد ولا بيع الماء العد الذي له ماده كماء العيون والآبار لانه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يبيع ولا يجوز بيع المعدوم هذه قاعده لا يجوز بيع المعدوم يعني الشيء الذي هو غير موجود لا يجوز بيعه إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله في باب السلم له شروط معينة وقيود محددة ستأتي إن شاء الله لكن الشيء المعدوم لا يجوز بيعه مثلا يبيع عليه ثمرة هذا النخل السنة الآتية يقول هذه السنة مثلا الثمرة هذه ناظرها هذه سبق أن بعناها لكن نبيع عليك ثمرة هذه النخل السنة القادمة هذا لا يجوز لما لانه بيع غرر لا يدرى ثمره هذا الناخل تكون كثيره او قليله تكون جيده او رديئه تكون ماكوله او فاسده ففي بيعها بعينها غرر والدليل على هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي رواه مسلم فهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر يعني كل ما فيه غرر وجهالة فلا يجوز وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بالكلام اليسير المتضمن لقاعده عظيمه تشتمل على امور كثيره نهى عن بيع الغرر كل ما في غرر وجهاله وعدم انضباط فهو لا يباع لانه البيع مبني على رغبه من الطرفين وانخياط وفهم للموضوع لا تقول مثلا له أبيع عليك كذا شيء لا يدري عنه أبيع عليك دارا في الرياض مثلا دار الرياض محتملا كذا أو محتملة كذا ما يجوز حتى يراها ويعرفها يقول أبيع عليك مثلا سيارة سأشتريها أبيع عليك سيارة أشتريها من المحل الثاني فيتفق معك على بيعها وهي لم تكن في ملكه ثم إذا اتفقتم على الشراء وكم الاقساط وما إلى ذلك ذهب واشتراها من المعرض وسلمك إياه هذا لا يصح وأكثر بيوع المؤسسات على هذا الشكل لأنها هذه معاملات فاسدة وأكثر هذه المؤسسات تتعاطى بالربا ما يهمها المهم أن تكسب المهم أن يدخل علينا أن يأخذ المكسب ولا يهمها البيح حلال أو حرام جائز أو ممنوع لا وهذا ما يجوز وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في آخر الزمان لا يهم الإنسان إلا الكسب من حلال أو حرام فمثلا بيوعهم يقولون نبيع عليك سيارة يوتا كذا نوعها كذا التي أنت رأيت في المعرض مثلا الفلاني أو جنسها وهم ما عندهم سيارة ولا عندهم شيء فإذا باعوا عليك واتفقوا وسجلوا أعطوك شيء قد رح يشترها من المحل الفلاني ويأخذها فكانهم باعوا عليك الشيك هذا بأكثر من قيمة ربا وهم باعوا عليك ما لا يملكون باعوا معدوم يقول وبيع المعدوم بيع غرر ولأن تحريم بيع الثمره قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها الثمره موجوده في النخل لكنها خضر البشره خضراء الثمره خضراء الى الان ما بدا صلاحها يحرم بيعها هذه لماذا لانها تتطرقها افات يسري عليها الخراب السوس العش الغذ, الأثأ أي شيء فهي الآن قد تكون حسنا للناظرين لكن بعد شهر عند بدء الصلاح يبدأ فيها الفساد والخراب غبرة تخشيب كذا أي نوع من أنواع الخراب التي تعرض للثمار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها قبل بدء صلاحها قالوا ما بدو صلاحها يا رسول الله قال تحمر أو تصفر يعني يغلب عليها الحمرة أو يغلب عليها الصفرة لأن البشره نوع أحمر ونوع أصفر فإذا تميز هذا من هذا واحمر أو اصفر وبدا فيه الصلاح بإذن الله فيجوز بيعه لأنه يرى في فروع النخل لكن وهو أخضر لا يجوز فإذا كان لا يجوز بيع الثمره قبل بلوغ صلاحها فمنع بيعها قبل وجودها من باب اولى فلا يجوز بيع الثمره قبل خلقها يعني قبل ان تظهر ولا بيع الماء العد الذي له ماده كماء العيون والآبار بيع الماء العد فيه ماء عد وماء مخزون ماء في بركة مسمته محدودة ينظر إليها يقول لك أمبيع عليك الماء الذي ترى هذا في هذه البركة هذا يجوز لأن الماء اولا هذا قد حازه وهو في مكان محدد معروف لا يزيد ولا ينقص لكن الماء العد الماء العد يعني ماء البير ماء البير كلما نزحت منه جاء بدله وكلما نزحت جاء بدله لا يجوز أن, يبيع أن تبيع هذا الماء لأنه ليس محدد كماء العيون والآبار لأنك عبارة كأنك بعت شيئا موجودا وماءا معدوما ما جاء الى الان بخلاف الماء الذي في بركه او في خزان او في تانكي او في وايه ماء تشوفه فهذا تشتريه يجوز كماء العيون والآبار يعني لا يجوز أن تبيع عليهم ما هذه البئر ولا أن تبيع عليهم ما هذه العين لأنه ليس محددا ولأنه يتجدد ولأنه في حكم المعدوم الماء المتجدد معدوم جديد يعني هو ما جاء لكنه يأتي فأنت بعت عليه ما ليس موجودا فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل, والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه أي شيء لا تستطيع أن تضعه في يد المشتري لا يجوز ان تبيعه تقول له مثلا هذا الطير انا اتبعه قريب او بعيد بكم تشتريه في الهواء ما يجوز لانك ما تستطيع ان تمسكه وتسلمه للرجل فيجوز انك تقدر ويجوز ان لا تقدر هذا الطير في الهواء والسمك في الماء يعني في البحر سمك سمكة مثلا تريها إياه في البحر تقول شوفها هذه بكم تشتريها أنا بيعها عليك أبذل جهدي حتى أتيك بها ما يدرى هل تستطيع او لا لأنها في البحر تذهب ولا تستطيع أن تردها بخلاف سمكات في بركة عندك في الدار أو في الحديقة تقول انظر هذه السمكة في البركة في خمس سمك هذه بكذا وهذه بكذا وهذه بكذا تريد ايها يقول اريد الوسطى مثلا هذا يصح لانك تستطيع تنزل البركة وتمسك السمكة التي بئتها وتسلمها اياه تستطيع تسليمها لكن سمكه في البحر ما تستطيع والعبد الابق رقيق شارد ما تدري اين هو او تدري اين هو لكن ما تستطيع ان تسلمه هذا ما يجوز ان تبيعه والجمل الشارد جمل عندك في الحوشة او في المزرعه او كذا ثم انفتح له الباب فهرب شرد فانت تقول لهذا الرجل انا ابيع عليك حظك ونصيبك انا ابيع عليك بالف فيجوز أنك تمسكه وتبيعه بخمسة ألاف ويجوز أنه يذهب عليك فيذهب عليك الألف هذا غرر وجهاله، فلا يجوز أن تبيعه لا بقليل ولا بكثير ما دام شارك والفرس العائر مثله الفرس الذي انطلق فرس انطلق ولا تدري تمسكه أو لا تمسكه فبيعه مخاطرة أنت تقول أبيعه عليك مثلاً بكذا فان مسكته فستكسب فيه مكسب عظيم وان ذهب عليك فتذهب عليك القيمه كلها هذا جهاله وغرض فلا يجوز بيعه والمغصوب في يد الغاصب عندك فرس او خروف او غزال فانتدت يد ظالم غاصب قوي إليها وأخذتها فأنت شبه آيس منها في يد هذا الغاصب لأن هذا معروف عنه مثلا الظلم والعدوان وأنه إذا أخذ شيء لا يرده فتأتي وتقول أبيع عليك هذا المغصوب أيها الرجل بنصف قيمته إن رده عليك الغاصب فانت كسبت وان لم يرده فيخلف الله عليك نقول لا هذا جهاله وغرر ولا يجوز لحديث ابي هريره اين هو السابق الذي رواه مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر ولان القصد بالبيع تمليك التصرف انت بعت هذا الشيء واشترى هذا الرجل منك هذا الشيء لماذا لاجل يتصرف فيه وهل تستطيع ان تسلمه اياه هل تستطيع ان تسلمه سمكه في البحر عهدك بها قريبه من مكان الصيد فإذا بها تنطلق بعيدا ثم قد تبتلعها سمكة أكبر منها ويكون أينما الذي بعته هل تسلمه؟ ما تستطيع فإن باع طيرا له في برج مغلق الباب أو سمكا له في بركة معدة للصيد وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه نعم فإن باع طيرا له في برج مغلق عندك شبك فيه طيور متنوعة كثيرة مغلق هذا الشبك ما يستطيع الطير ينطلق منه وأنت تستطيع أن تتحكم فيه تمسكه هذا يجوز بيعه لأنه ليس النهي عن بيع الطير لا وإنما النهي عن بيع ما لا تستطيع تسليمه فأنت تبيع هذا الطير وهذه السمكة كما مثلنا مثلا في بركة داخل المزرعة هذه البركة فيها سمك تقول هذه بكذا وهذه بكذا وهذه بكذا بايها تريد هذا يجوز لأنه منظور إليه مقدور على تسليمه متى شئت وإن اختل بعض ذلك لم يجوز وإن اختل بعض ذلك يعني كان تكون السمكه رايتها في الماء كانها كبيره ماء صافي شفاف مثلا اعطاك حجم للسمكه كبيره فلما رفعت عن الماء فإذا هي صغيره في يدك اختلفت نقول انت بالخيار في هذه الحال نعم وان باع الآبق لقادر عليه او للمغصوب للاغاصبه او لقادر على اخذه منه جاز لذلك والا فلا وان باع الآبق لقادر عليه رجل ضعيف عنده رقيق شرد ما يستطيع ان يتبعه ويلحقه وياخذ على يده فباعه على شخص يستطيع ان يقبض عليه يقول بيعه علي وانا احضره قبل المغرب انا عندي قدره عندي رجال يستطيعون خلال ساعه ساعتين يقبضون عليه ويحضرونه بيعه عليه ففي هذه الحاله يجوز لانه باع ابقا على قادر على قبضه او مغصوب لغاصبه الغاصب الذي اغتصب الفرس او الغزال او نحوها ندب وتاسف على الغصب وجاء قال يا اخي انا اغتصبت منك كذا فبيعها علي بما ترى فهل نقول ان بيع المغصوب لا يجوز لا ما دام بيد الغاصب والغاصب الذي يريد شراءه فيجوز لان المحذور منتفي لان المشتري هو بيده او باع المغصوب لغاصبه او لقادر على اخذه الغاصب ظالم لكن هنا من هو اقوى منه يقول له مثلا ابني او واحد من تحت يدي اغتصب منك كذا وكذا وانا احب ان ابرئ ذمته وارضيك بقيمته انت بيعه علي وانا اخذه منه ان شئت رغم انفه وان شئت تركته له فبيعه علي وانا قادر على رده لي او اتركه له فباعه عليه في هذه الحال فلا باس لان الغرر انتفى لان هذا الرجل يقول هذا المغصوب انا اعتبره في قبضتي فان شئت ان اخذه منه اخذته بسهوله لان لي سيطر عليه وان شئت تركته في يده فالامر الي فانت بيعه علي فلا نقول هذا مغصوب ولا يجوز بيعه لاننا بعناه على قادر على اخذه فصل ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوا في التمر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم التحويل على هذا الحديث الصحيح نهى عن بيع الغرر ولا يجوز بيع ما تجهل صفته يقول هذه فرسي انظرها تعرفها فرس أصيلة فرس عربية فرس كذا أنا ابيع عليك الحمل الذي في بطنها هذا لا يجوز لأن الحمل الذي في بطنها مجهول الصفه لا يرى قد يخرج سليم معافى وقد يخرج مريض وقد يخرج ميت وقد يخرج ضعيف فصفته مجهولة يقول لك مثلا هذه الناقة انظر ضرعها انا ابيع عليك اللبن الذي في ضرعها الان الان نحلبها ونسلمها لك ما نبيع عليك شيء معدوم نبيع عليك لبن في ضرع هذه الناقة او هذه البقرة او هذه الشات ما يجوز لان هذا اللبن موجود الآن لكن ما يدرى قدره كميته فيجوز أنه يخرج مثلا كيلو من اللبن ويجوز يخرج خمسة كيلو وعشر كيلو فما يدرى كميته وقدره ولا يدرى هل هو لبن غليظ أو لبن رقيق فهو وإن كان موجودا إلا أنه مجهول الصفة والبيض في الدجاج يقول هذه دجاج بياضة هذه عشر دجاج كلها فيها البيضة الآن بعد الظهر تعال سلمها نبي عليك البيضة الذي في هذه الدجاج فلا يجوز لأنه مجهول الصفة وإن كان موجود لكن مجهول الصفة ما يدرى كيف يخرج هذا البيض والنوى في التمر يقول هذا التمر مثلا بين أيدينا نبيع عليك نواه النوى العبس الذي داخل التمر يقول نبيعه عليك بريال بأكثر بأقل مثلا هذا لا يجوز لأن النوى ما يدرى ماذا يخرج دقيق ضعيف متين مجهول في جهالة وغرر وان كان موجودا لحديث ابي هريره السابق نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نعم وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر والمجر شراء ما في الارحام نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيدة الملاقيح ما في البطول وهي الاجنه والمضامين ما في أصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر والمجر شراء ما في الارحام يقول هذه غنمي ابيع عليك ما في بطونها هذه ابلي ابيع عليك ما في بطونها من الاجنه هذه البقر ابيع عليك ما في بطونها هذا لا يجوز لانه مجهول الصفه ولا يدرى ماذا يخرج ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح الملاقيح ما في, في البطون يعني بيع ما في الملاقيح القحة بيع ما في بطنها هذا منهي عنه وهو من نوع بيع المجر يعني ما في البطون والمضامين ما في الاصلاب يقول هذا هذه الابل عندي هذه ذكورها وهذه اناثها الابل النياق فيها ملاقيح هذه لا ما نباياها اريدها لك لكن بعد ما تضع هذه الملاقيح ويلقحها الذكر تكون المضامين انا ابيع عليك ما يلقح الذكور الاناث فيما بعد الاناث في بطونها الاجنه يقول لا هذه ما ابيعها وانما ابيع عليك اذا خرجت الاجنه هذه ووجدت اجنه اخرى يعني لقحها الفحل انا ابيع عليك ما في أصلاب الذكور ليست هذه الولادة وإنما الولادة الثانية هذا لا يجوز هذا المضامين والملاقيح الملاقيح اللي في بطون الأمهات والمضامين التي في أصلاب الذكور وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر او لبن في ضرع رواه ابن ماجه نهى عن بيع صوف على ظهر مثلا يقول هذه ابلي تراها اشمل اصواف عليها ما شاء الله وافره انا ابيع عليك اصواف هذه الابل او بارها ابيع عليك اصواف هذه الشياه ابيع عليك شعر هذا المعز مثلا على ان نجزه بعدما تشتريه نجزه نقول هذا منهي عنه لأن فيه جهالة لأنه قد يرى كثير على ظهور الابل أو الأشياة أو المعز لكن إذا جزة أصبح قليل فلا يجوز بيعه لأن فيه جهالة أو لبن في ظرع الظرع يرى مثلا أنه كأنهم الآن مليء باللبن لكن قد يجوز أن هذا الامتلال لحمه. لحمه الذرع متينه مثلا غليظه والا فاللبن قليل فهذا فيه جهاله وغرر فلا يجوز وعنه في بيع الصوف على الظهر روايتان احداهما لا يجوز للخبر ولانه متصل بالحيوان فلم يجز افراده بالبيع كاعضائه والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض استثناء الصوف والوبر قال هذا فيه روايتان رواية لا يجوز بيعه لما؟ لأنه جزء من حيوان حي فلا يجوز بيعه كما لا يجوز أن تبيع يد هذه العنز وهي تمشي أو الرجل هذا الخروف مثلا وهو يمشي لا يجوز حتى يذبح وترى اليد وترى الرجل وتعرف فكذلك قالوا الصوف والوبر لا يجوز وهو على الحيوان الرواية الثانية قالوا يجوز لأنه شيء محسوس ويرى ويلمس بشرط أن يجزى في الحال ولا يبقى مثلا اسبوع أو شهر يزيد أو ينقص لا بيعه بشرط جزه في الحال نعم فصل ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنوا في التمر فعلى هذا يشترط رؤيه ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجاريه وعنه يجوز لانه عقد معاوضه فاشبه النكاح فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤيه فيه روايتان احداهما لا خيار له لانه عقد معاوضه صح مع, الغيب مع الغيبه فاشبه النكاح والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا راه ويكون خياره على الفور للحديث ولا يصح بيع الأعيان من غير رؤية او صفة تحصل بها معرفة الشيء يقول مثلا ابيع عليك ارض في مكان كذا ابيع عليك بيت في مكان كذا بيت موجود ارض معلوم موجودة لكنها مختلفة المواقع ارض تساوي خمسمائة ريال وعرض تساوي الملايين فلا تنضبط حتى ترى